بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاستقوا الله وأصلحوا ذات بيكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إلى ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا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 يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّمَا يَتَّقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْكِرُونَ وَإِنْ يَعِدْكُمُ اللَّهُ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 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مهدكم بألف من الملائكة مردثين وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمِنْ نَّفْسٍ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليصهركم به ويرهب عنكم رجز الشيطان وليربط وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إن يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعماق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاكوا الله ورسوله وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جَالِسٌ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أيها الذين آمنوا إِلاَ لَأَنِ انْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تَوَلّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقُنْتَ دَاءَ بِرَضَبٍ مِنْ اللهِ وَمَا وَهُوَ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا أَنْتَ بِإِدْرَائٍ وَلَكِنَّ اللهَ أَمَرَ وَلِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَصْرِخُوا فَقَدْ جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَإِن تَنفَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ شِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 بوك مَن لَّذِي مَا يَعْصُونَ وَلَهُ عِلْمُ اللَّهِ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْهُ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 واتقوا فتنة لا تطيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل تَطْمَعُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم فَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تشكرون يا أيّمََّذينَ آممَنوا لَا تَخُونُ وَ وَكُول وَتَقُون أَم نَاتِكُم وَأَن تُمْ تَأَّمُ وَلَمُ اموالكم واولادكم فتنه وان الله عندو اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا لَن نُّعَذِّبَنَّهُمْ وَلَا تَذَرُهُمْ وَلَا يَسْتَضْعِفُونَكَ وَلَا يَنظِرُونَكَ وَلَا يَسْتَغِيثُونَكَ وَلَا يَنظِرُونَكَ وَلَا يَسْتَغِيثُونَكَ وَلَا يَشْكُونَكَ وَلَا يَسْتَغِيثُونَكَ وَلَا يَشْكُونَكَ وَلَا يَسْتَغِيثُونَكَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا إِنْ هذا إلا فَطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ طَالُوا لَهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أو إئتنا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَدْعُونَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَ إِن أُولِيَاؤُهُمْ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً أَوْ تَحْضِيًا فَلَوْقَ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن يُنْجُوا عَنِ الْعَذَابِ الذين لنا فسيؤفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلمون والذين كفروا الى جحمن بما يحشرون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 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بطير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنيتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فَأََّ لِلهِ خُمثَم وَلِروَسُول وَلِذِقُرَّ وَالْيتَانَا وَالنَتَكِي وَبن السَّدل إكُمثُم آمَنسُم بِلَّ إِنكُمثُم آممًَاثُم بِللهِ وَمَا على عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذًا تُنْبَذُ الْعَدُوَّةُ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ وَلَوْ تُوَعَّدْتُمْ لَقَدِمْتُمْ فِي الْميعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا ۖ إِنَّهُ كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَن دِينِهِ لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَن دِينِهِ وَيُحْيِي وَإِن اللهََّ لََنع عَِي فِذ يُركَهُم اللهَّهُ فِي مَنَانكَ قَاللََا وَلَوْ أَركَهُم كثيرًا لَفَشِْثُم وَلَتَمَا جَعْسُم فيِي الأأَنْرِ وَلَكَِ اللهَّهَ إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ انتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم وَيَقْنُلُكُمْ في أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَانظُرُوا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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديانهم بطرا ورئاء الناس ويخذون عن سبيل الله والله بما يعملون محيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غَالِبَ لَكُمُ اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكف على عقبه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 المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوكل الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 لَِكَ بِأََّ اللهَّه الْ الأمْ يكُم غَييرٍ مِعمَّةًَ أَن عَمَهَا على فَوْمِ حتىََّ يُغَييرُ حَ يُغَييرُ مَا بِأَن فُتِهِم وَأَنَ الله سميع عليم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 شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم لينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يستقون فإن ما تقفاً ما هم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وان ما تقفاً من قوم خيانة فان بذليهم على سوا إن الله لا يحب القائم ولا يحسبن الذين كفروا تبقوا إنهم لا يعجدون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 إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُ أَن يُضِلَّكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَن يَنصُرَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ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 حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حذب المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفت الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا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 ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يثن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآفرة والله عزيز الحكيم لولا كتاب من الله فبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم chỉ Anh yêu hành đi yêuố lì mà khi ấy đi cùng nghĩ الأ ấyعَ منلههُ فيقول ب cùngở ấy ويأخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانك فقد قالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَادِرُوا مَا لَكُمٍ مِّنْ وَلَا يَكِمٍ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَادِرُوا وَإِنِ تنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم نفاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض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 والذين آون ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم